فبِمَانَ قُضهِمِّ ثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآ يَاتِ اللَّهِ وَقَتْْ لِهِمُ لَ بِآ أَ بِغَيْرِ حق قُلُوبُنَا غُلْف بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا